وما عملية الاندماج النووي ومتى يكون خلق الدخان الكوني ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين حضرات المشاهدين الكرام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 السماوات أو سماوات 190 مرة وكل آية من هذه الآيات تعيننا على فهم قضية الخلق خلق السماوات والأرض كما أخبرنا بها ربنا تبارك وتعالى وسبق لنا أيضا أن أشرنا إلى أن قضية الخلق بأبعادها الثلاث خلق الكون خلق الحياة خلق الإنسان قضايا غيبية لا تقضع لإدراك العلماء ولا لمقاييسهم الأرضية ولذلك يشير إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك وتعالى في صورة الكهف بقوله عز من قائل ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. ولذلك نقول أن النظر في قضية الخلق بغير إيمان بالخالق سبحانه وتعالى وبغير توحيد لذاته العليه بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد يصبح ضربا من الخيال وضربا من التيه في الظلام لأن إنكار الخالق يدخل العلماء في مدهة لا خروج منها على الإطلاق وذلك نقول أن القرآن الكريم الذي يؤكد لنا أن عملية الخلق بعادها الثلاث عملية كانت غائبة عن حضور كل من الإنس والجن يدعون إلى النظر في كيفية الخلق فيقول ربنا تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ويقول عز من خالق لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقول سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار لذلك نقول أن الجمع بين هذه الآيات يؤكد لنا على غيبية مدية الخلق بعبادية الثلاث ولكن من رحمة الله بنا أنه قرك لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يعين الإنسان على الوصول إلى تصور صحيح لعملية الخلق إذا آمن بالخالق وآمن بعملية الخلق من هذه الآيات قول ربنا تبارك وتعالى في وصف مراحل خلق الكون خلق السماء والأرض يقول عز من قائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وذكرنا في حلقات سابقة أن القرآن الكريم قد سبق كل المعرف الإنسانية لأربعة عشر قرنا في تأكيده على حقيقة توسع الكون فقال ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لمسعون وكما نرى في هذه الصورة الموجودة أمامكم أن كوننا الحالي كون دائم الاتساع تتبعد فيه المجرات بسرعات مذهلة للغاية تتراوح ما بين 62 ألف كيلومتر في الثانية و 272 ألف كيلومتر في الثانية تتبعد المجرات عن بعضها بعضا وتبقى علاقات النجوم والأجرام الأخرى في المجرات الواحدة ثابتة وقد العلماء لو عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن كما نرى في التحرك من يصار هذه الصورة إلى يمينها نرى أن مادة الكون تلتقي في نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة هذه النقطة انفجرت تحولت إلى أسحابة من الدخان خلق الله تعالى من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء ونرى في عملية الانفجار في الشكل التالي ما يوضح كيفية هذا الانفجار من الجرم الأولي كيف هذه النقطة البدائية تحولت إلى سحابة من الدخان ومن هذا الدخان خلق ربنا تبارك وتعالى المجرات بما فيها من نجوم وبما فيها من كواكب وكواكبات وغير ذلك من الأجرام عملية الانفجار العظيم سبق القرآن الكريم بالإشارة إليها في قول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أو لم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فتتقناهما والرتق في اللغة عكس الفتق الرتق هو الجمع واللم والتكديس والفتق هو الانفجار والانتشار والانتثار وأصبح مقبولاً عند علماء الفلك اليوم أن إحدى النظريات الرائدة في تفسير نشأة الكون هي عملية الانفجار العظيم ونحن كمسلمين نرتقي بهذه النظرية إلى مقام الحقيقة لا لأن الإنسان قد وصل فيها إلى حقيقة ولكن لمجرد وجود هذه الإشارة القرآنية العظيمة التي سبق بها القرآن الكريم كل المعارف البشرية بأكثر من 14 قرن فقال ربنا تبارك وتعالى هذا الحكم الإلهي العظيم أولم ير الذين كفروا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 والقرآن الكريم الذي أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين يقول دخان وفي نوفمبر سنة 1989 أرسل إلى الفضاء تلسكوب تجاوز منطقة السحاب وتجاوز منطقة التلوث البيئي ليأتي بصور واضحة عن أعماق الجزء المدرك من سماء الدنيا فصور الدخان على أطراف الجزء المدرك من الكون صوره دخاناً حقيقياً والدخان في اللغة والعلم جسم أغلبه غاز به بعض الجسيمات الصلبة له شيء من الدكنة أو السواد وله شيء من الحرارة العالية وتقول الحسابات الفلكية والفيزيائية الفلكية أن الانفجار العظيم أدى إلى تكون سحبة من الدخان تم تصويرها في سنة 89 نوفمبر 1989 ميلادية وأن هذا الدخان عبارة عن حالة غزية مليئة بنوى اللبنات الأولية للمادة وأن هذه الغلالة من الدخان كانت درجات حرارة عالية جدا تقدر بتريليونات الدرجات المئويه ويقدر علماء الطبيعة الفلكيه أنه لو حدث خلل بسيط في درجات الحرارة أو في لحظة الانفجار أو في تفاعل هذه اللبنات مع بعضها بعضا ما كان هذا الكون وكما قال أحد علماء الفلك المعاصرين أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى تنافر المادة وبعثرتها ولكن انفجارا بهذه الضخامة يؤدي إلى بناء كون بهذه الضخامة وبهذا الإحكام في الأحجام وفي الكتل وفي المدارات وفي السرعات شيء مذهل للغاية لا بد أن قد سبقه تقدير عظيم من إله خالق مبدع قادر لا يحد علمه حدود ولا يقف أمام إرادته إرادة يقول العلماء أن من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الكون أن الله سبحانه وتعالى قد خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة من اللبنات الأولية المادة إلى الإنسان فكل جزء من اللبنات الأولية للمادة له ضده المادة وأضاد المادة الموجب والسالب الذكر والأنثى البروتون وأضاد البروتون النيوترون وأضاد النيوترون وهكذا ويقول العلماء أن التقاء المادة وأضادها يفنيهما ويقول أيضا علماء الفلك أن في اللحظات الأولى من الخلق في هذه المرحلة الدخانية لو لم تتدخل القدرة الإلهية بعلم الله وحكمته وقدرته ليفصل بين المادة وأضادها بين الطاقة وأضادها ما كان هذا الوجود أبدا ولذلك يدرك علماء الكون على أن الخلق من الدخان شهادة لله الخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببذيع الصنعة وبإحكام الخلق وأن هذه العمليات التي تمت في فترات قصيرة بشكل مذهل للغاية تمت أيضا بإحكام وإثقان بالغين للغاية بدأ ربنا تبارك وتعالى خلق أجرام السماء من الدخان ومن هذا الدخان تكدس الدخان حدثت دوامات بأمر من الخالق سبحانه وتعالى في هذا الدخان الكوني بتكدس هذا الدخان على ذاته تبدأ في داخله عملية يسميها العلماء عملية الاندماج النووي ونرى عملية الاندماج النووي الآن في الصدم الراهنة نرى السديم مكون أغلبهم من دخان تبدأ الدوامات التي يحدثها الخالق سبحانه وتعالى في داخل السديم هذه الدوامات تكدس المادة حتى تبدأ تدور بسرعات فائقة للغاية فترتفع الحرارة تسمح بعملية الاندماج النووي تحول جزء من هذا الدخان الكوني الى نجم متوهج فصل الحرارة فيه إلى ملايين بل إلى بلايين درجات الماوية ويخلق لنا ربنا تبارك وتعالى في داخل هذه النجوم كل ما تحتاجه الحياة من العناصر تتحد نوى ذرات الإدروشين مع بعضها البعض مكونة نوى ذرات الهيليوم ومطلقا الطاقة تتحد نوى ذرات الهيليوم مع بعضها البعض مكونة نوى ذرات الليثيوم وتتنالق الطاقة كل ذلك يتم بحسابات في غاية الدقة وفي غاية الإحكام وفي غاية الانضباط ولذلك المرحلة الدخانية مرحلة هامة للغاية في مراحل خلق الخلق الكون لأنها المرحلة الانتقالية بين فتق الرتق وبين خلق النجوم وتكوين المجرات وخلق باقي أجرام السماء خلق ربنا تبارك وتعالى من دخان السماء كل أجرام السماء وهذا أيضا يشير إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى لأن النجوم المتوهجه المشتعلة الم... ال... ال... التي تصل فيها درجات الحرارة إلى ملايين بل إلى بلايين درجات المئويه تتكون من نفس المادة التي تتكون منها الكواكب والكواكب اصلا تكونت عن طريق النجوم الكواكب الباردة التي لها غلاف غازي وعليها كميات من الماء تكونت الأقمار الباردة التابعة لهذه الكواكب تكونت الشهب والنيازك تكونت السدم تكونت المجرات تكونت كل كل ذلك بنمط هذا سديم من السدم أغلبه دخان تتخلق بداخله النجوم نتيجة للدوامات العاتية التي يحركها ربنا تبارك وتعالى في داخل هذه السحابة من الدخان لذلك أشار ربنا تبارك وتعالى إلى هذه المرحلة الهامة من مراحل خلق السموات والأرض مراحل خلق الكون، فقال ربنا تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها ول الأرض طوعا أو قرها قالت أتينا طاعين، لذلك لخص لنا ربنا تبارك وتعالى مراحل الخلق خلق السماء والأرض في خمس آيات قرنية كريمة بدأها هذا الخالق المبدع بقوله عز من قائل والسماء بنيناها بأيدي وإن لا مسعون ثم قال عزم قائل أولم يرى الذين كفروا أن سمواتها والأرض كانت رطقا ففتقنهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ثم قال عزم قائل في وصف مرحلة من مراحل خلق سموات الأرض قال ثم استوى إلى سماء وهي دخان فقال لها وللأرض إيتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين وعلماء الفلك والفيزياء الفلكية يقولون أن الذي يتحكم في سلوك الجرم السماوي هو كم المادة والطاقة الذي خصصت له فالذي يجعل الأرض كوكبا باردا له غلاف غازي وله غلاف مائي وصالح الحياة كم المادة والطاقة التي خصها وخص الأرض بها ربنا تبارك وتعالى الذي يجعل القمر تابعا صغيرا ليس له غلاف غازي مدرك وليس له غلاف مائي وغير صالح الحياة كم المادة والطاقة الذي جعل الشمس نجما متوهجا ملتهبا تثب في داخله التفاعلات النووية وصل درجة حرارة قلبه إلى 15 مليون درجة مئوية أو أكثر من ذلك قليلا ودرجة حرارة سطحه إلى ستة آلاف درجة مئوية وحرارة ألسنة اللهب المدفعة منها إلى مليون إلى اثنين مليون درجة مئوية كم المادة والطاقة التي خص ربنا تبارك وتعالى بها هذا الجرم والسؤال الذي يفرض نفسه من الذي قدر هذه الكميات الله سبحانه وتعالى لأن هذا التقدير لا يمكن أن يكون أمرا عفوا أبدا لا يمكن أمرا جاء بالصدفة ولكنه يحتاج إلى تقدير مسبق بعلم وحكمة وقدرة بالغة من هذا الدخان خلق ربنا تبارك وتعالى المجرات ومن المجرات أو خلق النجوم في داخل السدم وخلق من النجوم باقي أجرام السماء ورتب حركة هذه الأجرام الهائلة العديدة التي تقدر ببلايين البلايين لتشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة ونرى الآن حتى تخلق النجوم في داخل بعض السدم ماذا سديم يعرف السديم رأس الحصان نرى تخلق النجوم في داخله بعملية الاندماج النووي وبعملية تكدس الماد المرحلة الدخانية مرحلة هامة لم يدركها العلماء إلا في أواخر الخرن العشرين 1989 ميلادية لم يدركها العلم المكتسب إلا بعد أن أطلق الإنسان تلسكوب هابل ليتجاوز مرحلة الصحب وتجاوز مراحل التلوث البيئي يتحدث عنها كتاب أنزل قبل 1400 سنة أنزل في بيئة بدوية ليس لها من العلم أي نصيب أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها صاحقة من الأميين لا يمكن العاقل أن يتخيل مصدرا لهذا إلا من الله الخالق سبحانه وتعالى ولكن نقول أن مثل هذه الومضات القرآنية المبهرة التي تتحدث عن الكون هي شهادة صدق على ربانية القرآن الكريم وعلى نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وشهادت صدق على قدرة الله الخالق في إبداعه لخلقه وإبداعه لصنعته لأنه لا يستطيع أن يخلق من الدخان مثل هذا الكون العظيم إلا رب له من طلاقة القدرة وبديع الصنعة بحكام الخلق ما مكنه من ذلك بأمره كن فيكون يقول العلماء أنه لو اختلت العمليات الكيميائية والعمليات الفيزيائية في داخل هذه الغلالة من الدخان اختلت قليلا بتفاوت بسيط في درجات الحرارة أو في التفاعلات التي وحدت بين اللبنات الأولية للمادة أو القوى التي فصلت بين المادة وأضادها ما كان هذا الكون أبدا أبدا ويقول العلماء أن من غرائب الخلق من الدخان أن يخلق ربنا تبارك وتعالى ليس فقط أجرام السماء ولكن أيضا القوى الهائلة التي أمسكت بأجرام السماء ويحصل علماء الآن من هذه القوى أربعة أشكال القوة الجاذبية والتي يعتقد بأنها القوة الأولى الممسكة بأطراف السماء الدنيا على الأقل ثم القوة النووية القوية التي تمسك باللبنات الأولية للمادة في نوع الذرات القوى النووية الضعيفة ثم القوى الكهرومناطسية ويحاول العلماء الآن التوحيد بين هذه القوى في صورة واحدة شكل واحد للقوى تشهد للخالق سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلق, خلق المادة والطاقة من دخانية السماء عملية معجزة لا يقوى عليها إلا إله عظيم له من العلم وله من الحكمة وله من القدرة ما مكنه من إبداع هذا الكون ولا أمل أن أذكر مقولة هذا العالم الفلكي الشهير الذي قال أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى تناثر المادة وبعثرتها أما هذا الانفجار قد أدى إلى بناء كون شاسع الاتساع دقيق البناء محكم الحركة منضبط في كل جزئية من جزئياته وفي كل أمر من أموره هذا الانفجار لا بد قد سبقه تقدير عظيم من إله عليم حكيم يعني حكم كل جزئية من جزئيات عملية الانفجار هذه حتى أدى بدخال الكون إلى بناء هذا الكون العظيم الذي نراه في فسحه السماء الدنيا على الأقل ونحن نرى جزءا صغيرا من الكون المدرك من السماء الدنيا هذا الجزء في ضخامته يقدر قدره بأكثر من وعشرين ألف مليون سنة ضوئية والسنه الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة 300 ألف كيلومتر في الثانية تقريبا في سنة من سنينا ولكي نحصي طول السنة الضوئية علينا أن نضرب 300 ألف كيلومتر في 60 ليصبح في الدقيقة في ستين يصبح في الساعة في أربعة وعشرين يصبح في اليوم في تلتمية خمسة وستين وربع ليصبح في سنة من سنينا وهو رقم مذهل يقدر بحوالي تسعة ونصف مليون مليون كيلومتر أربعة وعشرين ألف مليون سنة ضوئية قطر الجزء المدرك لنا من سماء الدنيا يحصي فيه العلماء ما بين مائتي ألف مليون مجرة وثلاثمائة ألف مليون مجرة كل مجرة من هذه المجرات بها ملايين الملايين من النجوم بعضها أكبر من مجراتنا كثيرا ومجراتنا يحصل علماء فيها أكثر من مليون مليون نجم وبعضها أقل قليلا من ذلك هذا كله قد أبدعه ربنا تبارك وتعالى من دخان الكون تصوير الدخان الكوني على أطراف الجزء المدرك من أسماء الدنيا أكد لنا بما لا يرقى إليه شك أن الكون قد بدأ بمرحلة دخانية كما وصفها ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه من قبل 1400 من السنين من هذا الدخان خلقت كل أجرام السماء خلقت الأرض وباقي أجرام السماء ويظل الدخان يشكل الغالبية العظمى من المادة بين النجوم والمادة بين الكواكب والمادة بين المجرات وبين باقي وحدة السماء وتصوير الدخان على طرف الجزء المدرك من سماء الدنيا في سنة 1989 ميلادية بواسطة مكتشف الأشعة الكونية يعني مصبار أو أطلق عليه كوب مكتشف الأشعة الكونية أو باقي الأشعاع الكوني هو الذي أكد على حقيقة عملية الانفجار العظيم وأكد على حقيقة البدء بالدخان وأكد على حقيقة توسع الكون وهذه الملاحظات المجتمعة قد لخصها لنا ربنا تبارك وتعالى في خمس آيات بدأها عز من قائل بقوله والسماء بديناها بأيد لا موسعون ثم أتبع ذلك بقوله عز من قائل أولم يرى الذين كفروا أن السموات والأرض كانت ربقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ثم قال عز من قائل وصفه لمراحل الخلق المتثالية مرحلة من المراحل الهامة وصفها بالدخانية فقال عزم قائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين ثم يختلف العلماء الآن كبار علماء الفلك هل عملية توسع الكون عملية مجتمرة إلى مال نهاية أم أنها عملية مرحلية لا بد أن تتوقف في مرحلة من المراحل وشواهد تؤكد على أنها لا يمكن أن تكون عملية مستمرة الذين يريدون نفي الخلق وتجاوز الخالق سبحانه وتعالى ظلما معدوانا يقولون باستمرارية توسع الكون وانفتاحه ولكن عملية التوسع هذه ناتجة من الانفجار الأولي الذي بدأ به ربنا تبارك وتعالى خلق سماواته الأرض وعم قوة الدفع للخارج في تناقص بدليل تناقص الحرارة من بلايين البلايين للدرجات المئوية إلى ثلاث درجات مطلقة تقص الآن على أطراف الجزء المدرك من سماء الدنيا فلا بد لعملية التوسع من نهاية هذه النهاية إذا وصل إليها تمدد الكون وتوقفت عملية التمدد سيبدأ الكون في الانكماش على ذاته وفي الانطواء على ذاته. حتى يعيد سيرته الأولى يعود كما بدأ نقطة متناهية الضآلة في الحجم متناهية الضخامة في كم المدة والطاقة يؤكد ذلك قول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ويختلف العلماء حتى الذين يؤمنون بعملية الانسحاق الشديد يختلفون فيما بينهم اختلافا كبيرا بعضهم يقول هل عملية الانسحاق الشديد هي نهاية الوجود تتوقف الحياة وينتهي كل شيء أم أن من بعدها عمليات أخرى هل ينفجر هذا الجرم الابتدائي ويعود إلى حالة من الدخان يخلق من هذا الدخان أرض غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة وقال هذه وهذه هي النهاية أن تضل العملية انفجار ثم انسحاق ثم انفجار ثم انسحاق إلى نهاية يعني لا يعلم أحد من العلماء ويحسم هذه القضية قرآننا العظيم بقول الحق تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار معنى هذا الكلام القرآني العظيم أن الله تعالى كما بدأ خلق الخون من نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة فجر هذه النقطة حولها إلى سحابة من الدخان خلق ربنا تبارك وتعالى هذا الدخان اللبنات الأولية للمادة ثم المادة بمختلف أشكالها وهيئاتها وأضاض المادة وفصل بين المادة واضدادها وخلق من هذه المواد وأبسطها بناء وأقلها بناء غاز الإدروجين خلق من هذا الإدروجين كل العناصر التي تحتاجها الحياة خلقها في داخل النجوم وجعل النجوم أفرانا ذرية كونية عملاقة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى كل ما تحتاجه الحياة في هذا الوجود ربنا تبارك وتعالى خلق هذا الكون بإثقان عظيم وبحكمة بالغة وعبر فترات زمنية متطاولة حتى يرينا بعدا من أبعاد عظمته ويرينا تضاؤلا لعمر الإنسان مقدرا بعمر الكون حوالي 14 ألف مليون سنة عمر الكون الذي نحيا فيه كم متوسط عمر الإنسان يعني بضع عشرات من السنين خمسين ستين سبعين مئة سنة لا تساوي شيئا أمام عمر الكون 14 ألف مليون سنة وربنا تبارك على خادر على أن يقول للشيء يكون فيكون حتما سينهي ربنا تبارك على هذا الوجود بإعادة طي هذا الكون بإعادة انسحاق هذا الكون على ذاته ليعيده سيرته الأولى نقطة صغيرة متناهية الضاله في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، يفجرها ربنا تبارك وتعالى تفجيرا واحدا ثانيا بعد التفجير الأول يحول هذه النقطة إلى سحابة من الدخان، يخلق من هذا الدخان ارضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، ثم تكون الآخرة يكون الحساب يكون العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى وهذا غيب لا يستطيع الإنسان أن يقول فيه قولاً ولا يملك المسلم إلا أن يسلم بما جاء عن هذا الغيب في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والذي أردت أن أؤكده في هذه الحلقة أن هناك مرحلة في خلق سموات الأرض أو في خلق الكون مرحلة مرحلة الدخان وهي مرحلة هامة للغاية يعني بعد الرتق وبعد الفتق جاءت مرحلة الدخان وهذه المرحلة لم يصل إليها علم الإنسان إلا في أواخر التسعينات من الخامة العشرين وصفها ربنا تبارك وتعالى لنا في محكم كتابه من قبل 1400 سنة ولا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدرا لهذه الحقائق العلمية التي أنزلت في هذا الزمن القديم في قلب الجزيرة العربية في بيئة بذائية لم يكن لها من وسائل العلم ولا مسائل التدوين شيئا يذكر انزال هذه الحقائق على هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وفي هذه البيئة البدائية شهادة صدق على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على أخاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه اللغة العربية فظل محتفظا بجلال الربوبية الذي يتراءى بين ألفاظه وآياته وكلماته وظل محتفظا بهذا الحق هذا الكم الهائل من الحقائق الكونية بالإضافة إلى رسالته الأساسية وهي الدين بركائزه الأربع الأساسية العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات وصراعنا مع غيرنا في هذه الأيام منطلقه إنكارهم لربانية القرآن الكريم وإنكارهم لنبوة هذا النبي الخاتم العظيم شرفه الله وإذا استطعنا أن نثبت لهم عكس ذلك بمثل هذه الإشارات الكونية في كتاب الله أو في صنة رسوله صلى الله عليه وسلم سنكسب المعركة بيننا وبينهم ننقذ أنفسنا من شرورهم وننقذهم من الهلاك في نار جهنم وكما أوصنا رسول صلى الله عليه وسلم نحن أمة هداية يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها أو مما طلعت عليه الشمس او من حمر النعم أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم الله مؤكدا على هذه المرحلة الهامة من مراحل خلق الكون مرحلة الدخان أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمر الكون مقدر بحوالي 14 عشر سنة، وعمر أرضنا يقدر بحوالي الخمسة مليون سنة، وإن كان عمر المادة فيها ترجع إلى عمر الكون لأن خلق مادة كل من الأرض والسماء تم في لحظة واحدة بالأمر الإلهي كن فاكو.